بسم الله الرحمن الرحيم وَالصَّفَّاتِ صَفَّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدًا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ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 وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ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 بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ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 قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم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 فَططَّلَ عَفَرَغ فيِي سَ إِجَخِي فَططَّلَ عَفَرَ آهُ فيِي سَو إِجَخِي قَالَتَ اللَّ إِن كت وَلَوْلاَ نِعْمَةُ رَبِّنَا لَكُنتُم مِّنَ الْمُخْضَرِّينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ مِثْلُ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ لِمِثْلِ غَادٍ فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ أَذَالِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ جَعَلْنَا نَارًا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إن فَهُمْ الْفَؤَابَ أَهُمْ ضَالِّينَ فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يَرْهَعُونَ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ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 وَاجْعَلْنَا ذُرِّيَّةَهُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَرْقَنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ اَأَفْكَنَ آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْتُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَرَغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فاجعلناهم الأسفلين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 فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتلغوا للجبين وناديناه أي يا إبراهيم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 كَذٰلِكَ نَجَّزَ الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَمِن ذُرِّيَّتِهِم مَّحْسَنٌ وَضَامِنٌ لِّنَفْسِهِ مُّبِينٌ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُما وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُم فَكَانُوا هُمُ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 ان هما من عبادنا المؤمنين وان اني يا سلام المرسلين اذ قال لقومه الا تتقون ادعون بعلما وتذرون احسنا الخالقين اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ إنا كذلك نجزي المحسنين إنه مِنْ عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين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 أَمْ خَلَقُنَ الْمَلائِكَتَنَثَم وَهُمْ شَغِدُون أَمْ خَلَقن الْ المَلائكَتَنَاثَ وَهُمْ شَاهِدُون أَل إَِّغُم مِن إِفْكِهِمْلَ قُون وَلَدَ اللهَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكذِبُون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 إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون